أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأدعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم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 مِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَا تَبَغُونَ فَضْلًا مِن رَّبِّكُمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ أنتم شرائع قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الافم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنقات والموقوذات والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكئتم وما ذرّح أنصب وأن تتقسموا بالأزلام ذلك بسق الَّيَوْمَ يَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنَ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 وامسحو برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جلبابا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم أولى مسر النساء فلم تجدوا ما فتيممو فتيممو صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم من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 وعذرتم وقرضت الله قرضا حسنا لا أكفرا عنكم سجئاتكم ولا أدخلنكم ولا أدخلنكم جنات سير من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سوا السبيل فبما نقضيهم ميثاقهم لعدناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنه واصفح إن الله يحب المحسنين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 إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله يملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه قل فلما يعذبكم بذل بكم بل أنتم بشر من, من خلق يغفر لما يشاء ويعذب ما يشاء وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير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 وَإِذْ طَالَبُوا مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۖ يَا قَوْمِ اصْبِرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ إِمَامًا ۖ وَإِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ, وآتاكم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ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 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سلتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وَأَتَلُوَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بِنِعْمَةِ آدَمَ بِالْحَقِّ الْقَرْبَةَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ الْأَحْلِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِينَ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 قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوء تأتي فأصبح من النادمين من أجل ذلك فتهنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه فكأنما أحي الناس جميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون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 وَإِن تُعْرِض عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرَّكَ شَيْءٌ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْقِسْطَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَإِنَّهُمْ مُتَوَرَّاتٌ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ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 والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا, وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا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 وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتي له الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وبرضة للمتقين وَالْيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَآئِكَ فَأُولَآئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبعهم ولا تتبعهم عما جاءك من الحف. لكل من جعل منكم شريعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أممًا واحدة ولكن ولا كل يبلونكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله رجعكم جميعا فيلبيكم فيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُم فِيهِ تَأْخَذْ لَفُوونَ وَأَنِحْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُهُمْ وَأَهْمُ وَاحْذَرْهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَيْ يَفْتِنُكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ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 فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ, يقولون نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَ بَلَدَنَا بَأْسَاءَ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا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 يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله فسيؤتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين عزته على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلاعيم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله واسع عليم إن إنما وليك الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إنما وليك الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون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 قل يا أهل الكتاب هل تؤمنون مننا إلا أن آمنا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشرر من ذالك مثوبة عند الله ملأ عنهم الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخلازير وعبد الطغوت أولئك شر مكالم أولئك شر مكالم وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمَنَّا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا بي والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت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 الَّيَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُزِيدُ نَفَرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَى بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ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 ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله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 فسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقين قتلون وحسموا ألا تكون فتن فعموا وصلوا فعموا وصلوا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصلوا كثير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 يشرك بالله فقد حرم الله علينا الجنة ومؤهنه عربا للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وَإِنْ يَمْسَسْهُ عَذَابٌ عَمَّا يَقُولُونَ لَمْ يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ يَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ ما المسيح بن وريما إلا رسول قد خلت من قبلي الرسل وأنه صديقة كلا يأكلان الطعام أنظر كيف نبين له الآيات ثم نظر أن لا يأثك.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 قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وغيس بن بريم ذلك بما عصروا وكانوا يعتدون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 أن سخط الله عليهم وفي العذابهم قادرون ولو كانوا يؤمنون باللاه والنبي وما أنزل إليه ما تخدوهم أولياء ولكن كثير ولكن كثير من منهم فاسقون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 يا أيها الذي لا آمن لا تحرم طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدي إن الله لا يحب المعتدين وكل مما رزقه الله حلال طيبا والتق الله الذي أنتم به مؤمنون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 ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلغنكم الله بشيء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 فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا هديا بالغا الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله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 قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرته ولا سائبة ولا وصيلته ولا حام ولا وصيلته ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون عن الله الكذب وأكثرهم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 إثنان ذوا عدن منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم, فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله اننا اذا من الاثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على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 وإذ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَن كَيْدِتِهِمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنَامِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا نا واشهد باننا مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائده من السماء قال اتقوا الله ان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 تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآيت منك ورزقنا وأنت خير الرزقين. قال الله إني منزّلها عليكم. فَمَن يَقُط بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْسَى بَنِي مَرْيَمَ أَن تَقُولَ لِلْنَاسِ تَخْذُو لِي وَأُمِّي إلَى اللَّهِ